يسر مؤسسة الامر الاول بالتعاون مع تسيرات الامر الاول ان تقدم لكم هذه المادة وهي بعنوان كتاب العقل وفضله لابي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي الاموي مولاهم البغدادي وقد روا عن الامام احمد وابي عبيد القاسم بن سلام وابي خيثمة زهير بن حرب والبخاري وقد توفي سنة احدى وثمانين ومئتين رحمه الله تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم علي بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا الشاهد على الله عز وجل الا لا يعثر عاقل إلا رفعه الله عز وجل ثم لا يعثر إلا رفعه حتى يجعل مصيره إلى الجنة عن شعبة ابن الحجاج قال قال زياد ما حمدت نفسي في أمر قط عقدت فيه عقدة ضعيفة ولا لمت نفسي في أمر قط عقدت فيه عقدة الحزم ولا حدثت نفسي بأمر قط فحدثت به غيري حتى أصير إليه قال علي فقال أبو مريم عبد الغفار بن القاسم سوءا لك تذكر مثل هذا الكلام عن زياد وعن شبيب بن مهران قال قال معاوية بن قرة جالس وجوه الناس فإنهم أحلموا وأعقلوا من غيرهم وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كرم المرء دينه ومرؤته عقله وحسبه خلقه وعن الشعبي عن مسروق قال كنا عند عمر بن الخطاب فذكر الحسب فقال حسب المرء دينه وأصله عقله ومرؤته خلقه وأنشدني أبو جعفر القرشي نسب ابن آدم فعله فانظر لنفسك في النسب حسب ابن آدم ماله إن طاب طاب له الحسب زين ابن آدم عقله والعقل زينته الأدب وأن جرير عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى قل الأيدي والأبصار قال الأيدي القوة والأبصار العقل وعن اسحاق بن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعجبنكم إسلام امرئ حتى تعرفوا معقود عقله وعن الزهري عن سالم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعجبنكم إسلام امرئ حتى تعرفوا عقده عقله وعن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بلغه عن أحد من أصحابه عبادة قال كيف عقله فإن قالوا عاقل قال ما أخلق صاحبكم أن يبلغ وإن قالوا ليس بعاقل قال ما أخلقه أن لا يبلغ وعن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال إنما يرتفع الناس في الدرجات وينالون الزلفا من ربهم عز وجل على قدر عقولهم وعن معاوية رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يعملون بالخير على قدر عقولهم وعن القاسم ابن أبي بزة أن رجلا من بني قشير اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كنا نعبد في الجاهلية أوثانا، وكنا نرى أنها تضر وتنفع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح من جعل الله عز وجل له عقلا؟ وعن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رفعه قال: إن الرجل لا يكون من أهل الصلاة والزكاة والجهاد والحج والعمرة حتى ذكر سهام الخير. وما يجزى يوم القيامة إلا بقدر عقله وعن الفضل بن عيسى عن ابي عثمان النهدي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله تعالى العقل قال له قم فقام ثم قال له أدبر فأدبر ثم قال له أقبل فأقبل ثم قال له قعد فقعد فقال عز وجل ما خلقت خلقا خيرا منك ولا أكرم منك ولا أفضل منك ولا أحسن منك بك آخذ وبك أعطي وبك اعز وبك أعرف وإياك أعاقب بك الثواب وعليك العقاب وعن محمد بن عقبة عن كريب النول بن عباس قال لما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر قال يقول وهو أعلم به وعزتي وجلالي لا أجعلك إلا في من أحب وما خلقت شيئا هو أحب إلي منك وعن مطرف عن عبيد الله قال ما اوتي رجل بعد الإيمان بالله عز وجل خيرا من العاقل وعن هشام بن عروة أو غيره عن عروة قال أفضل ما اوتي العباد في الدنيا العقل وأفضل ما أعطوا الآخرة رضوان الله عز وجل وعن عمران بن خالد قال سمعت الحسن يقول ما يتم دين الرجل حتى يتم عقله وعن خليد بن دعلج عن معاوية بن قرة رفعه قال الناس يعملون الخير وإنما يعطون أجورهم على قدر عقولهم يوم القيامة وعن إسماعيل المكي عن عطاء قال كان في من قبلكم راهب أشرف فرأى الأرض مخضرة ذات نبات فقال يا رب ما عندي ما أتصدق به فلو كان لك حمار فأرعاه مع حماري فأراد النبي الذي هو في عصره أن ينهاه فاوحى الله إليه دعه فاني إنما أجزي عبادي على قدر ما قسمت لهم من العاقل وعن همام بن يحيى قال قلنا لقتاده اي الناس اغبط قال اعقلهم قلنا اعلمهم قال اعقلهم وعن وهب ابن منبهم قال ما عبد الله عز وجل بشيء افضل من العقل وعن يونس بن عبيد قال لا ينفعك القارئ حتى يكون له عقل وعن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب في قوله عز وجل واشهدوا ذوي عدل منكم قال ذوي عقل وعن جابر بن نوح عن الأعمش قال كان إذا قيل لإبراهيم إن فلانا يقرأ سأل عن عقله فإن قالوا عاقل قال أظن أنه سينيب إلى خير وعن ابن عباس في قوله تعالى قسم لذي حجر قال الرجل ذنها والعقل وعن شراحيل أبي عثمان عن حماد رجل من أهل مكة قال لما هبط آدم صلى الله عليه وسلم إلى الأرض أتاه جبريل عليه السلام بثلاثة أشياء بالدين والعقل وحسن الخلق فقال إن الله عز وجل يخيرك في واحدة من الثلاثة فقال يا جبريل ما رأيت احسن من هؤلاء إلا في الجنة فمد يده إلى العقل فضمه إلى نفسه فقال لذينك صعدا قال لا نفعل قال أتعصياني قال لا نعصيك ولكننا أمرنا أن نكون مع العقل حيثما كان قال فصار الثلاثة إلى آدم عليه السلام وعن سعيد بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس العقل بعد الإيمان بالله عز وجل مدارات الناس وعن أبي الأغر عن وهب بن منبه قال مكتوب في حكمة آل داود صلى الله عليه حق على العاقل ألا اغفل عن أربع ساعات ساعة يناجي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يخلو فيها مع إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه وساعة يخلو فيها بين نفسه وبين لذتها فيما يحل ويجمل فإن في هذه الساعة عونا على تلك الساعات وإجماما للقلوب وحق على العاقل أن لا يرى في غير ثلاث زاد لمعاد أو مرمة لمعاش أو لذة في غير محرم وحق على العاقل أن يكون عارفا بزمانه حافظا للسانه مقبلا على شانه وعن أيوب بن القرية قال الرجال ثلاثة عاقل وأحمق وفاجر فالعاقل إن كل ما أجاء وإن نطق أصاب وإن سمع وعاء والأحمق إن تكلم عجل وإن تحدث وهل وإن حمل على القبيح فعل والفاجر إن ائتمنته خانك وإن حادسته شانك وزادني غيره وإن استكتمته سرا لم يكتمه عليك وعن أبي روق عن الضحاك في قوله تعالى لينذر من كان حيا قال عاقل عن أبي روق عن الضحاك في قوله تعالى لينذر من كان حيا قال عاقلا وعن وهب ابن منبهم قال كما تتفاضل الشجر بالأثمار كذلك يتفاضل الناس بالعقل وعن قتادة قال قال لقمان لابنه يا بني يعلم أن غاية السؤدد والشرف في الدنيا والآخرة حسن العقل وأن العبد إذا حسن عقله غطى ذلك عيوبه وأصلح مساوئه وعن عامر بن عبد قيس قال إذا عقلك عقلك عما لا ينبغي فأنت عاقل قال علي وإنما سمي العقل عقلا من عقال الإبل وعن معاوية قال العقل عقلان عقل تجارب وعقل نحيزه فإذا اجتمع في رجل فذاك الذي لا يقام له وإذا تفرد كانت النحيزة أولاهما وعن عبيد الله بن سعد قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال سئل بعض العرب عن العقل فقال لب أعنته بتجريب وعن إبراهيم بن إسحاق التيمي قال قلت لورد بن محمد وكان قد بلغ عشرين ومئة سنة ما العقل فقال أن يغلب حلمك جهلك وهواك وعن سفيان بن عيينة قال لا تنظروا إلى عقل الرجل في كلامه ولكن انظروا إلى عقله في مخارج أموره وعن وكيع بن الجراح قال العاقل من عقل عن الله عز وجل أمره وليس من عقل تدبير دنياه وعن صالح بن عبد الكريم قال جعل الله عز وجل رأس أمور العباد العقل ودليلهم العلم وسائقهم العمل ومقويهم على ذلك الصبر وعن الحكم بن عبد الله الأزرق قال كانت العرب تقول العقل التجارب والحزم سوء الظن قال فقال الأعمش ألا ترى أن الرجل إذا ساء ظنه بالشيء حذرا وعن بالعباس الهلالي قال سمعت الضحاك ابن مزاحم يقول ما بلغني عن رجل صلاح فاعتددت بصلاحه حتى أسأل عن خلال ثلاث فإن تم تم له صلاحه وإن نقصت منه خصلة كانت وصمة عليه في صلاحه أسأل عن عقله فإن الأحمق حينما يقصد صلاح غيره ربما هلك وأهلك في آمن من الناس يمر بالناس فلا يسلم فإذا قيل له قال من أهل الدنيا ويترك عيادة الرجل من جيرانه فإذا قيل له قال من أهل الدنيا ويدع الجنازة لا يتبعها لمثل ذلك ويدع طعام أبيه يبرد فإذا هو قد صار عاقا وأسأل عن النعمة العظيمة التي لا نعمة أعظم منها ولا أوضح ألا وهي الإسلام إن كان أحسن احتمال النعمة ولم يدخلها بدعة ولا زيغة وإلا لم أعتد به فيما سوى ذلك وأسأل عن وجه معاشه فإن لم يكن له وجه معاش لم آمن عليه وعن مينون بن مهران قال قلت لعمر بن عبد العزيز رحمه الله ليلة بعدما نهض جلسائه يا أمير المؤمنين ما بقاؤك على ما أرى أما أول الليل فأنت في حاجات الناس وأما في وسط الليل فأنت مع جلسائك وأما آخر الليل فالله أعلم ما تصير إليه قال فعدل عن جوابي وضرب على كتفي وقال ويحك يا ميمون إني وجدت لقاء الرجال تلقيحا لألبابهم وعن أبي عمر شيخ من أهل خراسان قال قال مقاتل بن حيان إن في طول النظر في الحكمة تلقيحا للعقل وعن صدقت بن عبد الله الدمشقي قال كان العلماء يقولون لا ينبغي للعاقل أن يعتقد من رأيه ما لم يقايس به أولي الألباب من إخوانه قال وكان يقال اجتماع عقلين على شيء واحد انجع فيه من عقل الفرد وعن سفيان قال كان يقال اجتماع آراء الجماعة وعقولها مبرمة لصعاب الأمور وعن ابن أبي الزناد قال قال بعض الحكماء لا ينبغي لعاقل أن يعرض عقله للنظر في كل شيء كما لا ينبغي أن يضرب بسيفه كل شيء وعن محمد بن يحيى قال قلنا للضحاك بن مزاح يا أبا القاسم ما أعبد فلانا وأورعه وأقرأه قال كيف عقله قلنا نذكر لك عبادته وورعه وقراءته وتقول عقله قال ويحك إن الأحمق يصيب بحمقه ما لا يصيب الفاجر بفجوره وعن اكثم ابن صيفي قال دعامة العقل الحلم وجماع الأمر الصبر وخير الأمور مغبة العقل ويقال المودة التعاهد وعن ليث قال قال عبد الله يأتي على الناس زمان تنتزع فيه عقول الناس حتى لا تكرى عاقلا وعن حريز بن عثمان عن رجل قال سمعت أبا امامه يقول اعقلوا فلا إخال العقل إلا قد رفع وعن عبد الله بن المبارك عن سفيان بن عيينة قال قال وهب هذا زمان ينبغي للرجل أن يخبر فيه عن عقله وعن ابن المبارك عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد قال كان الرجل في زمن عبد الملك بن مروان يحدثهم بحديث حسن فإذا سمعوا له جاءهم بحديث مختلف فقيل له فقال هذا زمان تحامق وعن خلف بن إسماعيل قال سمعت سفيان يقول يأتي على الناس زمان لا ينجو فيه إلا من تحامق قال وأنشدني أبو جعفر القرشي أرى زمنا نوكاه أكثر أهله ولكن ما يشطى به كل عاقلي سعى فوقه رجلاه والرأس تحته فكب الأعالي بارتفاع الأسافل. وعن سفيان بن عيينة قال ليس العاقل الذي يعرف الخير والشر ولكن العاقل الذي يعرف الخير فيتبعه ويعرف الشر فيجتنبه وعن هشام بن عروة عن أبيه قال ليس الرجل الذي إذا وقع في الأمر تخلص منه ولكن الرجل يتوقى الأمور حتى لا يقع فيها وعن رجل من قريش قال كنا عند سليمان بن عبد الملك فتكلم رجل فأحسن فأراد سليمان أن يعرف عقله فإذا هو مضعوف فقال سليمان زيادة منطق على عقل خدعة وزيادة عقل على منطق هجنه ولكن أحسن ذلك ما زين بعضه بعضا وعن الحسن قال فضل المقال على الفعال منقصه وفضل الفعال على المقال مكرمه. وعن محمد بن رجاء مولى بني هاشم قال قال بعض الخلفاء لجلسائه من الغريب فقالوا فأكثروا فقال الغريب هو الجاهل أما سمعتم قول الشاعر يعد عظيم القدر من كان عاقلا وإن لم يكن في فعله بحسيبي وإن حل أرضا عاش فيها بعقله وما عاقل في بلدة بغريبي وعن محمد بن إسحاق قال قال فلان وسقط من كتاب الشيخ اسم الرجل عجبا للعاقل كيف يسكن وقد حرك وكيف يأمن وقد خوف وعن الشعبي قال لا خير في علم بلا عقل ومن ثم قيل ما عند الله تعالى مثل حليم وعن الحسن في قوله تعالى واتقوني يا اولي الألباب قال إنما عاتبهم لأنه يحبهم وعن كثير ابن جعفر ابن أبي كثير قال سمعت أبا طوالة يقول للعقل جمام بالغدوات ليست له بالعشي وعن محمد بن سيرين قال كانوا يرون حسن السؤال يزيد في عقل الرجل وعن بعض الحكماء قال من ظن أنه عاقل والناس حمقى كمل جهله وعن علي بن عبيدة قال القلوب أوعية والعقول معادن فما في الوعاء ينفد إذا لم تمده المعادن وعن عبد الله بن خبيق الأنطاكي قال كان يقال العقل سراج ما بطن وملاك ما علن وسائس الجسد وزينة كل أحد فلا تصلح الحياة إلا به ولا تدور الأمور إلا عليه وعن عبد الله بن خبيق قال قيل لبعض الحكماء من الأديب العاقل قال الفطن المتغافل وعن يونس بن عبيد قال قال ميمون بن مهران التودد إلى الناس نصف العقل وحسن المسألة نصف العلم وعن الحسن قال من لم يكن له عقل يسوسه لم ينتفع بكثرة روايات الرجال وعن الحجاج بن يوسف عن عبد الملك قال العاقل المدبر أرجى من الأحمق المقبل وعن مجاهد في قوله تعالى أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم قال أولي العقل والفقه في دين الله عز وجل وعن عمر الختني قال اللهم اجعلنا نعقل عنك وعن زائدة قال إنما نعيش بعقول غيرنا وعن عمر بن الخطاب قال الرجال ثلاثة رجل عاقل إذا أقبلت الأمور وشبهت يأمر فيها أمره وينزل عند رأيه وآخر ينزل به الأمر فلا يعرفه فيأتي ذوي الرأي فينزل عند رأيهم وآخر حائر لا ياتمر رشدا ولا يطيع مرشدا وعن جعيد بن همدان أن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال له يا جعيد بن همدان إن الناس أربعة فمنهم من له خلاق وليس له خلق ومنهم من له خلق وليس له خلاق ومنهم من ليس له خلق ولا خلاق فذاك أشرد الناس ومنهم من له خلق وخلاق فذاك أفضل الناس وعن الخليل بن أحمد قال الناس أربعة فكلم ثلاثة وواحدا لا تكلمه قال رجل يعلم وهو يعلم أنه يعلم فكلمه ورجل يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم فكلمه ورجل لا يعلم وهو يعلم أنه لا يعلم فكلمه ورجل لا يعلم وهو يرى أنه يعلم فلا تكلمه وعن أبي إسماعيل قال كنا نجالس منصور بن المعتمر فإذا أراد أن يقوم من مجلسه قال اللهم اجمع على الهدى أمرنا واجعل التقوى زادنا واجعل الجنة مآبنا وارزقنا شكرا يرضيك عنا وورعا يحجزنا عن معاصيك وخلقا نعيش به في الناس وعقلا تنفعنا به وكان إذا ذكر العقل يأخذني منه الضحك فقالني ذات يوم يبن أبي اسماعيل لأي شيء تضحك إن الرجل يكون عنده كذا ويكون عنده كذا فلا يكون له عقل فلا يكون له شيء وعن أب الأحوص قال كان يقال إن جاوبت الأحمق كنت مثله وإن سكت عنه سلمت منه وعن بشر بن الحارث قال النظر إلى الأحمق سخنه عين والنظر إلى البخيل يقص القلب وعن ابن جريج قال قسم العقل على ثلاثة أجزاء فمن كن فيه كمل عقله حسن المعرفة لله وحسن الطاعة له وحسن الصبر على أمره وعن يحيى بن أبي كثير قال أعلم الناس وأفضلهم أعقلهم وعن ابن جريج قال قوام المرء عقله ولا دين لمن لا عقل له وقال بعض الحكماء لأخ له يا أخي عقلك لا يتسع لكل شيء ففرغه لأول المهم من أمرك وكرامتك لا تسع الناس فخص بها أولى الناس بك وليلك ونهارك لا يستوعبان حوائجك فأسقط عنك ما لك منه بد وليس من العقل أن ذم من لم تخبر شأنه ولا تمدح من لم تخبر إحسانه وقيل لبعض الحكماء ما العقل قال أمران أحدهما صحة الفكر في الذكاء والفطنة والآخر حسن التمييز وكثرة الإصابة وقيل لبعض الحكماء ما الحمق قال قلة الإصابة ووضع الكلام في غير موضعه وكل ما مدح به العاقل كان مفقودا في الأحمق وقيل لبعض الحكماء أوصنا بأمر جامع قال احفظوا وعو إنه ليس من أحد إلا ومعه قاضيان باطنان أحدهما ناصح والآخر غاش فأما الناصح فالعقل وأما الغاش فالهوى وهما ضدان فأيهما ملت معه فقد وهى وعن عبيد الله بن محمد القرشي قال كلم رجل رجلا من الملوك فلا ينه ثم أغلظ له فقال له الملك ما لك لم تكلمني بهذا أولا قال لما أكلمتك رأيت لك عقلا فعلمت أن عقلك لا يتركك تظلمني وعن حفص بن حميد قال من ورع الرجل ألا يخدع ومن عقله ألا يجزع وعن الحسين بن عبد الرحمن قال قيل للمهلب بن أبي صفرة بمن التمانلت قال بطاعة الحزم وعصيان الهوى وعن الحسن قال ما أودع الله عز وجل رأى عقلا إلا استنقذه به يوما ما وعن علي بن أبي طالب قال إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان فالتمسوا لها من الحكمة طرفا وعن الحسين بن عبد الرحمن قال قال بعض الحكماء لا ترى العاقل إلا خائفا كما أن الجاهل لا تراه إلا آمنا وفي ذلك يقول القائل لا ترى العاقل إلا خائفا حذرا من يومه دون غده وعن منصور بن المعتمر قال قال ابن مسعود استبق نفسك ولا تكرهها فإنك إن أكرهت القلب على شيء عمي وعن قسامة بن زهير قال روح القلوب تعي الذكر وعن إبراهيم بن عيسى قال قال مولى لقمان ما أظنك تعقل قال له لقمان إنما العاقل من يخاف الله عز وجل وعن سفيان الثوري قال بلغني أن الإنسان خلق أحمق ولولا ذلك لم يهنه العيش وعن داود بن سلمة الحارفي قال سمعت أبا حازم يقول كان يقال عجب المرء بنفسه أحد حساد نفسه وعن وهب بن منبه قال في حكمة لقمان مكتوب أنه قال لابنه يا بني إن اللسان هو باب الجسد فاحذر أن يخرج من لسانك ما يهلك جسدك ويسقط عليك ربك عز وجل انتهى كتاب العقل لابن أبي الدنيا وتقبلوا تحية إخوانكم في مؤسسة الأمر الأول المملكة العربية السعودية الرياض حي الروابي، الدائري الشرقي بين مخرجي خمسة عشر واربعة عشر شارع الزبير بن العوام رضي الله عنه شرق مصلحة الزكاة رقم الهاتف والناسوخ صفر واحد تسعة ثلاثة